كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 112. في الدنيا والآخرة 113. ويسألونك عن اليتامى 114. قل إصلاح لهم خير 115. وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُم الله إِ اللهَّ يُحب التَّوابينَ وَيحبمتَقَهِرين نِساءكُم حَرْث َّكُ فَأتُ حَرثَكُم أَ شُِم وَقَّم لِأَفُسِكُ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 فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَتْرَةَ إِنْ خَشِينَ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن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 119. وإن مثل الذي عليهن بالمعروف 110. وللرجال عليهن درجة 111. والله عزيز حكيم 112. الطلاق مرتان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَرْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُذُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شيء عليم. وَإِذاَا قَقُتُم النِسَ أَفَبَ لَغنَّ أَجَلَهُ فَلَا تَعْقُلُهُ النَّأَ يَنْ كِحنَ أَزواجَهَُّ إِذَا تَرَضَو بَيْنَهُم بالِالْمَعْروف